بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على الله وعلى اله وصحبه الله انهينا الكلام على النون التي هي من حروف المعاني وعلى انواعها الاربعه فالنوع الاول هو نون التوكيد والثاني النون نون التنوين ثالث التنوين وهو نون ساكنه زائلة الحق الآخر لحظة وتسقل وحطة الاستغناء عنها عند كتري بالقلم واخذنا نواع التنوين العشرة المجموعة في قول الشاعر أقسام تنوينهم عشر لعليك بها فإن تقسيمها من خير بأحل الزاء مكن وعوض وقابل والمنكر زد رنم أحكى الطرر غال وما هو الزاء التمكين تنوين الاسم المعرب المنصرف ما عداء ماذا جمع النهر السالم رجلا تنوين التنكيل اللاحق بعض الاسماء الامنيه ويه ويهن طيب الثالث تنوين المقابله هذا الحق جمع النهر السالم خاصه اللاحق للجمع بالالف والتاء والرابع ثنون العوض عوض عن المضاف اليه وعوض عن حرف والمضاف جمله نحو وما كل اسم مضاف الى اذا من اسماء الزمان والمكان المبهمه واو وإما مفرد نا هو الذي الحق ما لا هو اللاحق بغريمت كلمه بعضه اي وعوض من حرف كل جمع مؤنث على وزن فعال نحن نغاشن وغاشا وتنوير السر وهو الحق الروي المطلق وتنوير الغالي وهو الذي الحق الروي المقيد المقيد وقاتم الأعماق خاول مخترقا المخترقين المخترقين طيب قال مكن وعوذ وقابل ولمكرة رجل رنم أمحكي الطرم والطرر يعني ضرورة الطرر يعني ضرورة سلام الله وما عليه عليها غالل وما همزة تنمين المهوز هؤلاء هؤلاء هؤلاء وتنمين شاء تنمين المهوز تنمين شاء وقال وما هو انسان رنم. او يحكي الطرق قال وما هو طيب والنوع الثالث من نوع النون نون الاناث في الفعل المصدر الظاهر على لغتك من البراغيث والنوع الرابع نون الوقايه وقلنا لخصها ابن مالك بقوله وقبل ان نفسه مع الفعل التزم نون وقايه وليس قد نظم وليتني فشا وليت نذرا ومع لعل أكس وكن مخيرا في الباقيات والطلال خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي قد يفي والنا وساد عليها ماذا بجل بجل لم يذكرها وذكرها المراجع طيب هذه مراجعة لحرف الله فالحرف الله فاللام هو الحرف الثامن وبعده أخذنا ماذا بعد اللام أخذنا أي حرف الميم هذا التاسع الميم والعاشر النون طيب الحادي عشر تكتب عليه الها الحادي عشر لها لأن الحروف الأحادية مجموعة بقولك ماذا بكشف سألت فهي أربعة عشر فهي أربعة عشر بكشين سألت مونيها بكشين فهي عشرة فهي أربعة عشر طيب الها الحرف الحادي عشر من أحرف المعاني الاحاديه قال الها حرف النهمل وهو السكت وهي تلحق وقفا لبيان الحركة قوله تلحق وقفا لبيان الحركة أن قوله لبيان أي لتوضيح الحركة والمحافظه عليها والمحافظه عليها لتوضيح الحركة والمحافظه عليها والنقصود بالحركة حركة المبني حركة المبني أو أو ماذا أو لقبر إجحاف الأفعال المعتلة فهي تأتي لغرضين الأول لتوضيح الحركة والمحافظة عليها لتوضيح حركة البناء والمحافظة عليها هذا الغرض البلاغي الأول والغرض البلاغ الثاني لهذا السكت ما هو؟ جبر ماذا؟ جبر الإجحاف الحاصل في الأفعال المعتلة الذي تبقى على اصل واحد في حالة الأمر أو حالة ايش؟ الجزم في حالة الأمر أو في حالة الجزم، حالة القزم نحو ولم يعيه إذن لها غرضان بلاغيان قال اللي بيان الحركة أو لقبر الإقحافة الحاصل فيما بقي من الأفعال المعتلة على أصل واحد. قال وإنما تلحق بعد حركة بناء لا تشبه حركة الإعراب قال نحو هو وهي وما ليه ولمه هذا كان سلطانيا ما أدرك ما هي وقالت سرقاء اليمامه ليت الحمامه ليت الحمامه ليه إلى حمامتي أو نصه قديه تم الحمامية نظرت إلى حمام في شراع فعدته وهو يطير على أنه مئة تسعة وتسعين حمامة قالت ليت الحمام لي إلى حمامتيه. الحمام كان 66 إلى حمامتية 67 أو نصه قديه. يعني نصف ال66 كم 33 تكفرة المئة تكفرة نظرته هو في السماء عدته وميزته حسبته. هذه زرقاء اليمامة وكانت ترى من مسيرة ثلاثة أيام وهي أحد الله يعني أحد عقائب نساء العرب الثلاث هذه زرقاء اليمامة ولما غزة تبع اليماني قبائل قيس أما غزاهم قالوا لهم زر قاعلما ستفضحكم كان تبع قال لهم تبع يحملوا اشجار غطوا بالأشجار ومشوا فرأت قالت يعني ماذا هذه اشجار تتحرك ليست إلا مكيدة فما يحركها إلا رجال لانها تتحرك الى علو النزول ما تتحرك يمين وشمال كشان الاشجار الثابته فلم يبالق قومها بهذه النصيحه فاقتاحهم قوم حسان وقتلوهم لما قتلوا زرقاء اليمامه ذهبوا شق عينها فوجدوا فيها عروق الاثمد كانت تكتحل بالاثمد وجدوا في عينها عروق الاثمد محشية إثمد على ما عليه كانت تكتحل الإثمد وهي أول العرب أول العرب أول من اكتحل بالاثمد من العرب هي ولم يكن الاكتحال بالاثمد معروفا عند العرب لا جمالا ولا زينة راطبا إنما كان الإثمد يعني مشهورا بأصبهان وغيرها من البلدان ساهد أنها قالت إلى ليت الحمام لي يعني لي إلى حمامتي حمامتي أو نصه قدية يعني قدي قالت قدية قدية يعني يكفيني قدي بمعنى يكفيني قالت قدية تم الحمام مية يعني عدده كم مية هذه كلها ها السكت فيها كم ها السكت في قولة زرقى الإمامة؟ ثلاثة ها السكت ليت الحمام ليه؟ هذا شاهد ليه أصرها ليه إلى حمامة ليه؟ أصرها إيش حمامة ليه؟ أو نصه قدية؟ يعني قدي قدي بمعنى إيش؟ اكفيني قد من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي صاهر قد نيه من نصر الخبابين قدي قال قد نيه او قال قدي يعني تلحقها لون الوقايه ولا تلحقها يجلس فيها الوجعان على ما سبق معنا طيب قال ولما قال ما اغنى ايضا ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ما ادرك ما هي قال وتلحق أيضا بعد أليه الندباه ونحمها كقوله كقولك وزيداه وقول الشاعر تمثيلا لشيشهادا قول الشهاد المتنبي وحر قلباه مما قلبه شبم ومن بجسمه محال عنده سقم هذا أثبت الهاء وصلا أثبت هاء السك وصلا وهذا مخصوص بماذا؟ بضروره الشعر وإلا ها في الوسط هذا أتبه في وصده هو أحرى قلبه ممن قلبه شبم يعني بارد شبم هو البارد ومن بجسم يحالي عنده سقم قال ونحنها أولك يا سيداء ولا تثبت وصلا إلا في ضرورة الشعر إلا في ضرورة الشعر قلنا ما هو مثاله وحرق الباهم قلبه الشميم من جسمه حال عنده صقعو قالوا والحياه يقولك هذا زيداه ولا ثبت وصلنا لهضر الشعر وانما اثبتها القراء اصلا فثن القراء اصلا لان القراء ماذا السنه المتبعه قراء السنه المتبعه مصدره التلقي على عن افواه المشايخ واللقنين قال في بعض المواضع اتباع لرسم المصحف هل اتباعا لرسل فقط أو ايضا سنة القراءة سنة الاقراء قراءة سنة متبعة قال ولحاق هذه الهاء ليس بواجب إلا في موضعين إلا في موضعين قال احدهما ما بقي من الأفعال المعتلة على أصل واحد ما بقي من الأفعال المعتلة على أصل واحد في الامر اصاله نحو عه عه واذا وصلت تسقط عيل الكلام ولم يعه هذا هذا مضارع ما له مجزوم مضارع مجزوم شبه بالمبني فقط لسكونه ولحصول الإكحاف فيه بحذف فشبه في فشبها بالمبنئ فلعقتها فيها السكت قال نحعه ولمعه لمعه هذا صار على أصل واحد لأن الي زائد لمن للمضارعة بقي على أصل واحد قال والثاني ما الاستفهاميه ذكرت بإضافة باضافه اسمين نحو قراءة ما بمقتضى ما قال ولتفصيل الكلام على هذه المواضع موضوع ما ولتفصيل الكلام على هذه المواضع موضوع غير هذا على كل في الفئة ابن مالك خلاصه طيبه حول هذا السكت وذكر بعض وذكر بعضهم ان الاله التي هي حرف معنا قسم اخر وهو ان تكون بدلا من هزه الاستفهام نحوها زيدا منطلقا حكاه قدرب ومنه قول الشاعر واتى واتى صواحبها فقلنا هذا الذي منح الموده غيرنا وجهانا شاهد ايش هذا الذي يعني هذا الذي وقال بعضهم أنه أرد هذا فحذف ألف ها للضرورة طيب وهذه ليست حرف يعني هذه الآن هل هي اصليه أو هي بدل هذا حرف إبدال هذا يدخل في الإبدال يدخل في الإبدال ولا يدخل في حروف المعاني فان قلت عد اله من حروف المعاني مشكل لماذا لانها السحت قد ذكرها النحويون مع الحروف الزوائد ذكرها النحويون والصرفيون ذكرها النحويون المتقدمون لان كان النحو الصرف علم واحد كان النحو الصرف علم واحد لم يفصل وانما فصل الصرف متاخر قال قد ذكرها النحيون مع الحروف الزائد أعني أمان وتسهيل ومن الذي جمع الحروف الزائد بقوله أمان وتسهيل هو ابن مالك جمعها أربع مرات في بيت واحد فإنه قال ماذا أمان وتسهيل تلا يوم أمسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل أمانا وتسهيل نهاية مسؤول أمانا وتسهيل جمعها جمعها في أربعة أربع مرات في بيت واحد هنا أنا وتسليم هنا أنو تسليم الجماعة العشرة تلا يوم أمسه الجماعة العشرة هنا أنو تسليم تلا يوم أمسه نهاية مسؤول الجماعة العشرة أمام أنو تسيله الجماعة العشرة جمعها اربع مرات في بيته. وقال فيها الحدري جمعها قول كسائل وانتهم جمعها بعضهم فقال إيش أتى طلابه إليه فقال سألت قالوا قال نعم سألنك قال لقد اجبتكم أتى طلاب الكسائل إليه فسألوه جمعاً لحروف الزادة قال هويت السمانة فشيء بلني وما كنت قد من هوية السمانة قال يا رحم الله الشيخ نسال عن حروف الزياده يتغزل قال ما بيع إلى الغزل فاقة لكن قد جمعتها لكم مرتين جمعها بقولها هويت السمان تجمع حروف الزياده قال عني حروف امامنا تسفيلن احروف الزياده تفنن في جمعها وصلوا في جمعها إلى سبعة وعشرين تركيبا أو, أو أكثر إلى سبعين وعشرين تركيب قال إنهم مثلوا لها بها السكت وإنما يذكر من حروف أماننا سسهلوا ما ليس بحرف معنى وأما لها التي هي بدل من همزة فليست بأصل قلت أما كونها السكت حرف معنى فواضح. واضح وقد قال ابن الحاجب وغيره ان ذكرها مع الحروف الزائد ليس بهيئه هذا مما ينتقد على من على اهل الصرف انهم ذكروا الهاء من ضمن عيش من ضمن احرف الزياده التي تزاد وهي ليست حروف معاني والصواب انها استكتب حروف عيش من حروف المعاني والصواب اسقاطها من العشره اسقاطها من احرف الزياده العشره لكن نقول تزاد لكن ادخالها السكت تمثيل النحويين بها السكت وادخالها السكت في زياده في الاحرف الزياده العشره خطا لكن احرف الزياده يمثل لها بغيرها السكت يمثل لها بمثل أمهات مأخوذة من الامومه ويمثل لها بأهراقة مأخوذ من العراق من أراقة يعني توجد توجدها زائدة ليست من احرف المعاني وإنما هي من احرف المباني في علم الصرف من احرف زيادة العشرة لكن ادخالها السكت في مسمى لها الزائدة من الأحراف العشرة خطأ الاولى أنها نحوية فتكون من الحروف ايش حروف المعاني هذا هو الصواب وقد قال ابن الحاج بغيره ان ذكرها مع الحروف الزائد ليس بكيد ليس بكيد ذكر الصرفين لها ماذا في الاحرف الزائد ليس بكيد وكذلك النحاه الذين جمعوا بين النحو والصرف كمن كمن مالك فانه جمع فيها النحو والصرف قال الواو يكون عاملا الواو هذا الحرف ماذا الثاني عشر والواوات كم عدد الواوات الواوات عامل وغير عامل طيب الواوات ثمانية الواوات ثمانية واو ان يرفع ما بعدهما واو ان ما بعدهما واو ان يصدرهم ما بعدهما الواوات الواوات بحسب الاعراب وبحسب المعنى ايضا الواوات وبحسب الاعراب ثمانيه اما بحسب المعنى سناثي عليها وبحسب الاعراب واو يرفع ما بعدهما واو نص ما بعدهما واو يخضوا ما بعدهما واو يجزم ما بعدهما هذا بحسب الاعراب بحسب المعنى هذا ساتي مثلا واو الحال وواو المفعول معه ينصب ما بعده طيب واواء الاستئناف و الواء العاطفه على مرفوع يرفع ما بعدهما و القسم و واواء العطف على مجرور واواء ربه مثلا يجر ما بعدهما و يرفع ما قبلهما و ينصن بعدهما و ينخض ما بعدهما و واوان يكزم ما بعدهما و ابان ما بعدهما الواو العاطفة على ماذا الواو العاطفة على مجزوم الواو العاطفه على مجزوم هذه هي واحدة والواو الثانية هي الواو الذي تسقط من الجواب الواو الذي تسقط من الجواب فيجزم فيجزم واو تسقط فيجزم ما بعدها مثل ماذا تعالوا أثلو تعالوا أثلو تعالوا فانتأتوا أثلو أصلها ماذا تعالوا وأثلو ما بعدها ايش منصوب حذفت الواو جزء الفعل مباشر تعالوا أثلو صار منصبا لماذا حذفت الواو فجزم حذفت الواو فجزم إذا الواو يرفع ما بعده وأن ينصب ما بعده وأن يقضب ما بعده وأن يقضب ما بعده. طيب هذه خلاصة للواو وسنأتي على ما بقي طيب إن شاء الله إله نازلكم الله خيرا Barakallahu alayhi wa